بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات دروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنهما الأفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون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 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون طراغ إلى أهله فجاء بعجل فقربه إليهم قال ألا تأكلون فروجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امراته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز العقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قَالُوا إِنَّا أُرْسِلَّنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لنرسل عليهم حجارةً من طين نُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ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 وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما كذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين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 إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرجناها فنعم الماهدون ومن كل شيء صلَقنا زوجين لعلكم تذكرون ففي الروح إلى الله إن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 إن الله هو الرزاق للقوة البتين فإن للذين ولموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون طويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون